ما حلوا شاعي الجمال الكون وباليني بلوا هالعيون إشلون ملها سحر تذوقني بغزلها غصمن عندك حبيبي نسي وعندي Terima يا ضو عيوني وحياتي قلب قدم لك هدية أطلب ما ماردت مني كود ودلة عليا كود عليا يا ضو عيوني وحياتي قلب قدم لك حكتك مات ومتنها اليوم يسطع بالما سحر لو نبغى قلبي من المحبه لا تظن عنك هتب طيرت عقل بغرامك يا مذوبت القلوب يا مذوبت القلوب قلبي من المحبه لا تظن عنك هتب طيرت عقل بغرامك يا مدوبت القلوب أنت حب نبض قلبي بس تعال شوي